بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الناد كلمة <تصفيق> الله صلاة السلام على رسول الله ورد من كتاب أعلام السنة المسورة للشيخ عبد الحكم رحمه الله تعالى وقفنا في المهرة الأخيرة عند السؤال الثمانين وهو ما منزله القران من الكتب المتقدمه وكما ذكرنا في المره السابقه فان السؤال الثامن والسبعين الى السؤال السادس والثمانين كله يتعلق بالكلام عن الظخم العظيم آه من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب، ثم كذلك يفصل حول الإيمان بالقرآن، وما تعلق بذلك من مسائل من أشهرها مساله خلق القرآن، الذي اتبعها الذهميات، و. استرئن بها بعض يعني الناس وحطرت بها السبنة وسؤال اليوم ما منزلة القرآن من, الكتاب من الكتب المتقدمة يأتي بعده الأسئلة المتبقية حول ما ذكرنا إن شاء الله تعالى أما منزلة القرآن من الكتب المتقدمه فقال في الجواب قال صلى الله تعالى فيه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهي من وقال تعالى طبعا كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن لكن تصديق الذي بين يديه وتصديق الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين" وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولا يتمنى تصديق الذي بين يديه وتصيل كل شيء وهدى ونحنة لقومه يرنى قال قال اهل التسيط مهيمنا يعني مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب يعني ان القرآن جاء مهيمنا على الكتب السابقة انه يشهد لهذه الكتب السابقه بالصدق ويصدق بها يعني يصدق بما جاء من الكتب قبله وكذلك متمما عليها اي انه جاء بما جاء فيها واقر ما اقر مما ما جاء فيها فضلا عن ما جاء في شريعه النبي الذي انزل عليه الكتب. فالقرآن مهيمن من جهة التصديق بما سبق من الكتب ومن جهة أنه مؤتمن كذلك على الكتب السابقة وكذلك من جهة أنه الكتاب الأخير الذي يجب أن يتبع وأنه ينسخ الكتب السابقة. قال وهو لها يعني يصدق ما فيها من الصحيح وهذا تنبيه مهم يصدق ما في هذه الكتب السابقه من الصحيح وإلا فان هذه الكتب كما ذكرنا من قبل تعرضت للتحريف والترويج بعد ان مات الانبياء فحرك من حرف من اتباعهم الذين ظنوا وذاع في هذه الكتب وضلوا يحرفون ونسيما اهل الكتاب ضلوا يحرفون في كتبهم الى يومنا هذا إلى يومنا هذا لا يزالون يحرفون بل ربما تكلموا بما يناقض العقول والفطره السليمه ويزعمون أن هذا دين الله وشرع الله وأنه انزل على الأنبياء وكذبوا الله فإن مما ذكروه في هذا المعنى تحريم الزواج على من سبق له الزواج فيقولون هذا حكم الله هذا تشريع الله الذي جاء به النبي في كتابه وهذا كذب كذب كذب كذب لقصا عند الله ان يجذبوا وان يفتروا على الله سبحانه وتعالى هذا الافتراء الذي يصادم الفطره ويصادم العقل الصحيح ولذلك فقد كفر التحريص في هذه الكتب مما لا بد من التنبيه عليه في مبألة ان القرآن جاء مصدقا لما بين به من الكتب اي نعم لكن المقصود ان التصديق حاصل للكتب التي جاء بها الرسل اما ما حرصه الناس من بعدهم فالقران لا يقر هذا التحريف ولذلك التصديق انما للكتب التي انزلت عن الانبياء من قبلهم وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير ويحكم عليها بالنسخ او التقرير يعني من خصائص القران بالنسبه للكتب السابقه وهيمن به على الكتب السابقه انه مع تطبيقه لها ينفي كذلك عنها تحريف المحرفين الذين حرفوا للذنب ولا ينسخوا ما ينفع من الأحكام التي جاءت في هذه الكتب ونزل على الأنبياء؟ يعني مما جاء صدقا ونزل فالقرآن ينفع من ما جاء في هذه الكتب وهذه من فوائد القرآن وفوائد هذه الشريعه التي انزلت أو أنزل بها يعني أحكامها أو أنزل أحكامها في القرآن على النبي. صلى الله عليه وسلم ولعلنا ذكرنا امثله كثيرة على ذلك في المره السابقه من ان القرآن من ما يعتقد في منزلته بالنسبة للكتب السادقة أنه يمسخ شرائع سادقة وهذه الشرائع تصير لا يجوز للإنسان أن يعمل بها لان القران نفخها وكما ذكرنا في المره السابقه امثله كثيرا ساله الصوم ساله جمع بين الاختين تحريم الغنائم اذان الحيض الحائض زواج المحامي ونحو ذلك كانت هذه الامور جائزة في الكتب السابقه فجاء القران فنفخ ما منها وحصل في هذه الاحكام ما حصل من تغيير لها في القران وهذا مما يجب اعتقاده في القرآن وكذلك باعتبار مكانة وننظمة القرآن بالنسبة للكتب السابقة فهو مهيمن وهو آخر الكتب وهو الذي يجب الإيمان به والعمل بما فيه وأما من قال أعمل بكتاب سبق بعد نزول القرآن واتبع شريعة كتاب سبق بعد شريعة القرآن فهذا مكذب للقرآن وأما من حاول أن يستعمل الشبه فيقول أليس في هذه القرآن أليس في هذه الكتب ما يوافق القرآن على سبيل المثال جنس الصيام وجنس الجنس الزكاة وجنس الصيام والحج ونحو ذلك قلنا له بلد ولكن انظر في تفصيل التشريع ستجد ان القرآن وان شريعه القرآن اختفت بصور قد تختلف عن هذه الصور ثم كذلك ان كانت واحدة يعني لو سلمنا جدلا انها واحدة فلماذا تقول اكتبع غير القرآن فان كانت واحدة فيجب عليك ان تؤمن بالقرآن وان تقول امنت بما جاء في اخر كتاب وانه هو الذي يجب ان يتبع وان يعمل به وان يكون هو الشرع المتبع قال فلهذا يخضع له كل متنفس بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه يعني الذي اتبع الكتب السابقة ولم ينقلب على عقبيه بعد ذلك إذا جاء القرآن آمن به وصدق آمن به وصدق كما قال الله عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل إليك ترى أعينهم تخيض من الدمع حزنا ألا ترى أعينهم تخيض من الدمع مما عرفوا من الحق فهذا لاجل انهم عرفوا ان القران حق فاتبعوا القران اما من يتبع كتابا اخر فربما ان ذلك يسعد فهذا مكذب بالقران وكافر بالله عز وجل لان من كفر بالقران كفر بالله عز وجل قال ان هذا كل متمسك بالكتاب, بالكتاب بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلوا على عقبيه كما قال تبارك وتعالى الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمننا به إنه الحق ومبنا إلا كنا من قبله نسيط إذا تلي عليه الكرآن وكانوا من نبي الكتاب السابق آمنوا بالكرآن ولذلك منزله القرآن من الكتب المتقدمة أنه هو الكتاب المهيمن المصدق لما كان بين يديه كذلك تعتمى على الكتب السابقة الشاهد عليها الواجب أن يتبع وأن تكون شريعته هي الشريعة المتبعة قال في السؤال الذي بعده قال من الذي يجب التزامه في حق القرآن؟ على جميع الأمة من الذي يجد التزامه في حق القرآن على جميع الأمة قال في الجواب قال هو اتماعه ظاهرا وضاطنا والتمسك بالنبيه والقيام بحقه قال هو اتماعه ظاهرا وضاطنا والتمسك به والقيام بحقه قال الله تعالى وهذا كتاب انزلناه برامج فاتبعوه واتقوا فهذه الايه تأمر باتباع هذا الكتاب فيجب في حق القران أن يتبع ظاهرا وباطنا وأن يتمسك به كما قال الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه الا لا نذير اجر المصلحين فهم مستمسكون بالكتاب ويدلون الناس عَلَيْهِمْ يمسكون بالكتاب وقال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دُونِهِ اولياء فهذه الايه ايضا تشهد بوجود اتباع ما انزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعدم اتباع غيره اتبعوا ما انزل اليكم الرسل ولا تتبعوا من دونه اولياء قال ويعان في كل كتاب والايات في ذلك كثيره اي الامره بوجوب اتباع الكتاب اي القران وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله والوصية هنا يعني قدر وأوجب وليس أوصى يعني من بعد تربيه المستحب مثلا إنما أوصى يعني أوجب وقبر على امته قال وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله أي أوجب على امته أن تعمل بكتاب الله وجل، فقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به تخرجوا بكتاب الله وتمسكوا به ولما خطر في الناس يوم عرفه ويوم اللحم كان من بيننا قال صلى الله عليه وسلم أن قال بيهم تعط فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله فبين لهم أن كتاب الله هو الذي فيه النداء والفلاح والرشاد واوجب عليهم ذلك قال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به وفي حديث علي موضوعي قال انها ستكون فتنة. قال قلت ما من المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله وان كان الحديث ضعفه الله أهل فالمقصود من ذلك ان القرآن يجب التزام احكامه والعمل بما جاء فيه ظاهرا وغطا ولا بد في الايمان بالقران من انتثال اوامره واجتناع نواهيه وتحليل حربه وتحليل حلاله وتحديم حرامهم لا كما يقال كثيرا من المسلمين رسال الله العفوى والعافية إلا كثيرا من المسلمين يعتقدون سبق القرآن وهذا لكل كل المسلمين إن شاء الله وكثيرا من المسلمين يقرؤون القرآن وكثيرا من المسلمين يحسنون قراءته ويحسنون حروفه على أحسن ما يكون وهم هم الذين يخالفون أحكامهم ولا يقيمون شرع هذا القرآن فيحسنون الحروف ولا يقيمون الأحكام ربما رأيت من المسلمين من يحسن حروف القرآن على كل أنواع الاصطلاح الواردة عند العلماء في الأجمال المتأخرة كالقراءات أخرى نحو ذلك وفي ذات الوقت طرار من أكثر الناس مخالفة لنجاة القرآن نسأل الله وعفوه طرار يقرأ القرآن ويحفظه وفي ذات الوقت يتعامل بالرمى يتعامل بالرشوة نسأل الله العافية يرتكب المحرمات ويتساب عليها وهو الذي يعلم ان الربا في كتاب الله الذي يدلونهما ويقراه هو فعلى سبيل المثال الذي ضربناه اكل الربا فراى ربما يجول الايه من اولاد تحريم الهدى ويقراها على اكثر من لهجه ولسان وحراء وفي ذات الوقت هو هو الذي يتعامل بالله والعياذ بالله وغير ذلك مما يندى له جميل من حال كثير من المسلمين الذين يؤمنون بالقران ويؤمنون ان لا بد في الايمان بالقران من امتثال اوامرهم وادخلاء نوائلهم وتحليل حلاوهم وتحريم حرامه والاستغرص كذلك والابتعاد بما جاء فيه من قصص ونحذان فالقصص الذي جاء في القرآن إنما جاء من حكمة لقد جاء في قصص عبره فلا بد أن يأخذ المسلم من ذلك العبر ويأخذ من ذلك العبر كذلك يعمل بمحكمه. ويؤمن بمتشابهه ان بعض الزائرين بالله يقفون عندما اشتبه عليهم هم ويظلون يشغلون في احكام الله ويتكلمون بما لا يجوز ويقولون هذا دليله في القران ويشغلون من خلال ذلك لانه اشتبه عليهم هم ولو أنهم حاولوا فهم قاعدة التشجير في التعامل مع المحكم والمتشارس والتاحب ولما تاولوا على الله عز وجل وكذلك كما يكذب كثير ممن يخرجون على الناس في وسائل الإعلام في هيئة العلماء ويسترون على الله الكهيم ويبدعون عن هذا في القران حتى انه وصل بالجهله والحجره ممن والعياذ بالله لا يخافون قبضهم عز وجل في هذا الامر ان يتخذوا من القران ما يفخرون به فيما بينهم في المجاهز وغير ذلك فيخترعون النكاه ولحظ ذلك من ما يتعلق او بما يتعلق ببعض آيات القرآن او الفاظ القرآن او ذلك. كما تسمع احيانا بعض المسلمين يقول احنا باللغة وخصورة بعض. هذه تسمعها من بعض المسلمين واذا اراد ان نبه الى شيء ولا ينتبه الى ما يقول فيقول من لا ينتبه له واحنا من صحبنا رسول الله وعلاه والعياذ يقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له عبث وجل ان الاعمال يعني واحنا عبد خالد بن بالله من ذلك مما يوجد في حال تكون من الناس لا يعظمون كلام الله ولذلك فإن من الواجب كذلك في الهيمان بالقران القرآن الوقوف عند حدوده وإقامة أحكامه يعرف المسلم أن له حدود وأحكام وكذلك ايضا مما يتعلق في الإيمان كثر في فلاوته أي من الايمان بالقران أن لا لما أنه لا يهجر في الأحكام لا يهجر كذلك في الذكر والتلال وإلا فكثير من المسلمين كذلك يهضرون كتاب الله ربما بعضهم لا يقرأ الكتاب إلا في آنه أو بعضهم لا يقرأ بالمرة ولربما كان يقرأ الكتب الماجلة والسادرة وكفح الأدب الفادس وغيره وهو هو الذي لا يقرأ القرآن نسأل الله الأخوة العافية كذلك من الإيمان بالقرآن الذبط عنهم والدفاع عنهم ضد المحارفين الغاليون الذين يحاولون تشويه القرآن نحو ذلك كما يحدث بين ورحين ورحين من أهل الضيان يجب على المسلم أن يهود عن القرآن وأن يدافع عن القرآن كذلك أيضا من الإيمان بالقران النصيحه النصيحة لهم أي أن ننصح الناس إلى القرآن وأن ننصرهم على أحكامهم وأن ننشر القرآن أحكاما وكذلك مضخم فننصر القرآن في الناس بأحكامه ونتعلق بهذه الاحكام وننشر هذا القرآن في الناس بنشر المصاحف ونشر الكتب التي تفسر القرآن وغيرها ذلك كل هذا مما يدخل في معنى الإيمان بالقرآن وما يجب أن يلتنمه المسلم في حق القرآن أما السؤال الذي بعده قال ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه وهو قريب من السؤال الذي قبله قال في الجواب حفظه وتلاوته والقيام به اناء الليل والنهار وتدبر اياتهم واحلال حلالهم وتحريم حرامهم والانقياد لاوامرهم والانزجار بزواجهم والاعتذار بامثلهم والابتعار بمصفهم والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابههم والوقوف عند حدودهم والذب عنه لتحريف الغالين واندحان المهترين والنصيحة لخي والنصيحة له بكي أبعانيها والدعوة إليهم أو إلى ذلك على وصف. وكما أنك فهو يعني في الحقيقة قريب من السؤال الذي قبله أو يتضمنه السؤال الذي قبله أنه ما يجب انتجامه في حق القرآن على جميع الأمة أن تتمكنك به وأن تقوم به على نحو ما توقف التنهي ذلك فإنه لا يجوز لأحده أن يحبث فيه أو يغذل فيه وإن كفر بالله الله عبدالله وكان أقل من يهود أنه نحرك وبدل في كتاب الله سبحانه وتعالى وذلك أنه كانوا يقار له الأول فيتخذون من شبهة الكلام ما هو على هو كما جاء عنه في أكثر من موقف فالله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يدخلوا أنبابة الجذن وأن يقولوا حِطة أي يسألوا ربهم أن يحط عنهم الخطايا فإذا بهم يدخلون ذلك فيقولون أنبابة على أستاههم يعني يزحكون على أستاههم ويقولون ويرضبون حِمطة حِمطة حِمطة ومدّلوا وعرفوا كذلك حال الزهلية ومن وفقهم وشبههم جاء في كتاب الله عز وجل وكل من غير أو حرف فهو مؤخد على درجه تحريفه وتغييره فربما يكون التحريف والتغيير لا يرد إلى درجه الكتل أنه لا له أيضا مما يواخذ عليه على شبيه المثال هذه البدعه العصريه التي لا سمعنا بها في الاول والتي خاضت علينا من خلال الفضائيات ونحو التي يسمونها ببعه المقامات في قراءه القران فيغيرون ويبذلون وذلك في قلوب الناس على الاقل فما يقول القران ان نعم كما هو ان نعم لكنهم يريدون له ان يكون على نظام في القراءه وهيئه توافق هيئه اهل الرقه اهل الموسيقى والغناء ونحو ذلك وليا لله فطال الناس فضلوا من ان ينشغلوا بتدبر ايات القران والوقوف عندها خسرونا بعلوم الشطحيه حرق واتفائه وانقصاره في حرق اخر ومده على طريقة معينة في جملة وحظة ويدعون لذلك استلاحات يسمونها المقامات كل ذلك ويبدعون أن هذا كان في السلس وأن هذا يجوز نحو ذلك بل وربما انخدع بذلك بعض أهل العلم فقرروا يقول أنه يجوز وهذا في الحقيقه من الباطل الذي من اقل شروره انه يخرج الناس عن خشوع القران وتدبره فان القارئ الذي يقرا وينشغل بذلك لا ينشغل بتدبر القران ومعانيه ابدا ولعلي ذكرت قبل ذلك حكايه الرجل الذي ربما شاهدتموه انتم جمالي كما يحكي وهو من, من كانوا يتعلمون المقامات كان يحكي لنجمه في المقالات هذه لهم كيف ان الناس تاخذ بهذا الباطل حتى نثروا القرآن وصار ينطق ايات القران على حروف مبهمه لا يعرف لها معنى انني يقول الحمد لله رب العالمين يقول انظر هذا حصل في الناس بسبب هذا الباطل الذي خرج بعض الناس يدعيهم وغير ذلك مما يدخله أهل بعضهم على القرآن فيجب على المسلم أن يرد عن القرآن وأن يدافع عنه ضد كل من يحارب أن يحرف من لفظه أو حرفه أو حكمه فيجب عن القرآن ويدافع دافع نقف على هذا القرص وذلك لأن السؤال الذي بعده ما حكم من قارب بخلص القرآن احتاج الى تفصيل واحتاج الى يعني وقت اطول فسانقض على هذا القدر الى الله موفق القديره ان شاء الله تعالى